من حقوق, الوالدين من حقوق الوالدين ومن حق الوالد على ولده القيام بالنفقة اللازمة لهما ما تحتاج ذلك أو طلباه منه من طعام وشراب ولباس وسكن مناسب ونحو ذلك وهذه نفقة واجبه تؤديها ردا لجميلهما السابق عليك لا تفضلا منك ليس لك فضل في هذا أبدا فهذا بعض جميلهما عليك ولذلك قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فقال عندك سبحانه وتعالى قال القرطبي رحمه الله خص حالة الكبر لانها, لأنها الحالة التي يحتاجان فيهما إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر فألزم في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثر ما ألزم من قبل لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره على تفصيل هذا الأمر نعم انتهى كلامه رحمه الله وقد روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن رجلا يمنيا يطوف في البيت قد حمل أمه على ظهره وهو يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني قد جزيتها رجل يطوف بالكعبه حاملا أمه على ظهره ويرتجز يقول أنا بعيرها إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم يكلم ابن عمره بالطراف أتراني قد جزيتها يا ابن عمر فقال لا والله ولا بزفرة واحدة ولا بزفر يعني ولا بطلقه واحده من طلقات الوضع ألم الوضع الذي عالجته أمنا يقولون المرأة لا توعك حتى ترى الموتع مرات ومرات ولولا النسيان ما حملت أنثى قط لولا النسيان أنها تنسى ذاك الأمر الخطير الذي وقع لها كادت أن تفقد حياتها بسببك لولا النسيان ما حملت مراه قط لكن الله عز وجل لأنه يريد عمارة الأرض رزق النساء النسيان فينسين ولله الحمد والمنه حتى نرزق الأبناء والذريه فكونك حملتها على ظهرك وطفت بها سبعة اشواط ولا بزفرة واحدة يعني ولا ألم واحد من الام ماذا من ألم الوضع وقولنا السكن المناسب والطعام المناسب هذه مسألة كذلك مهمة إذ ليس من البر أن تسكن مثلا فيما يسمى فيلا أو يسمى شقة سكنية فاخرة وأبوك في بيت شعبي موظف وظيفة بسيطة وتقول الحمد لله أبي مستغني عني نعم أبوك مستغني عنك لكن من البر أن تقاسمه مالك ما نقول اعطه كل مالك أقل ما يقال قاسمه مالك كما قاسمك ماله ألم يقاسمك طعامه ألم يقاسمك شرابه ألم يقاسمك لباسه ألم يقاسمك سكنه هل سمعتم قد باب يسكن في فيلا وأولاده الصغار في بيت شعبي سمعتم بهذا قد إن سكن أبونا بيت شعبي فنحن في بيت شعبي إذا سكن أبونا في نحن معه في شقة إن سكن في فيلا فنحن معه في إيش في فيلا إذا ليس من البر أنك ما شاء الله يعني دكتور في الجامعة أو ما شاء الله تاجر ثري أو وزير أو ما شاء الله غني وأبوك ما شاء الله فراش في أحد المدارس على عنده ددس وانت عندك يعني ما شاء الله تبارك الله كابرس مثلا وتقول الحمد للأبي مستغني أبك مستغني وأنت لو ركبت الددس تستغني لكن من البر بأبيك أن تقاسمه طعامك وأن تقاسمه شرابك وأن تقاسمه لباسك وأن تقاسمه سكلك فتبذل من خالص مالك لأبيك وأمك يعني إيش معنى ما شاء الله حرام على بلابله الدوح حلال على الطير من كل جنس الزوجة الأولى في شقة ما شاء الله فاخرة والثانية قالت لازم شقة فاخرة والثالثة شقة فاخرة والرابعة شقة فاخرة والأب مسكين في بيت شعبي هذا ليس من الإنصاف ذكر ابن القيم رحمه الله قال ليس من البر أن تكون من التجار وأبوك يعمل في الكرا ثم تقول أبي مستغني عني نعم مستغني عنك لكن من البر أن تقاسمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك ويقول صلى الله عليه وسلم خير ما اكل الرجل من كسب يده وإن ابنه من كسب يده أنت من كسب يده أنت فليس من المعقول هذه حالنا هذا موجود كثير جدا تنظر في اللباس مثلا الولد ما شاء الله شماغ ملكي والاب ما شاء الله عقل أبوة 15 ريال الله أكبر إيش معنى ما شاء الله أنت شماغ بمئة ريال وأبوك شماغ البنت ما شاء الله فستان شاريته بخمسمائة ريال ستسمائة ريال ولما ما شاء الله بثلاثين ريال جلابية ثلاثين ريال ما شاء الله تبارك الله وين التقدير وين التعظيم وين البر وين البر حفظك الله ورعاك يذكر العلماء أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها في رواية فأعطتها عائشة تمرة واحدة قالت والله ما عندي إلا تمره فإذا معها ابنتان فقسمت التمره بين ابنتيها فأعطت كل واحدة منهما ماذا تمره ولم تأكل المرأة شيئا فتعجبت عائشه من حال هذه الأم الحنونة وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد غفر لها برحمتها لهاتين البنتين وأذكر رواية قديمة لهذا الحديث لا أعف أخرجها جاء قالنا أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد تمره فأكلت الابنتان تمرتيهما فلما رات المرأة أن تأكل نصيبها نظرت الابنتان إلى أمهما اشتهت هذه التمره فقسمت الأم تمرتها بين ابنتيها ولم تأكل شيء هذا أبوك وهذه أمك والله يقسمان التمره ووالله يؤثرانك فهل يعقل بعد ان انعم الله عليك ورزقك الله الخير انت تكبر عليهما وتسكن ما شاء الله احسن السكن وتلبس احسن اللباس وهما في هذه الحاله من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا حقوق الوالدين، ومنما يعينه على البر أن يوقن أنه مهما عمل من بر، فإنه لن يكافئ والديه. نعم والله مهما عمل بمن بر، فسابقة الإحسان من والديه أعظم. من حقوق الوالدين، من حقوق الوالدين. ولقدما البر ترتبت عليه آثار عظيمة وفوائد جليلة، من أهمها أن بر الوالدين سبب لتفريج الكرباء بر الوالدين سبب لإجابة الدعاء يعني الباب دعاءه للسجاع بر الوالدين سبب لدخول الجنه قال عليه الصلاه والسلام الزموا فان الجنه تحت ارجليهما من حقوق الوالدين من حقوق الوالدين